اللهم أعظه من عذاب القبر وإن قال اللهم اجعله فرطا وجخرا لواردين وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وطهي برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأصرافنا ومن سبقنا بالإيمان